بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم أو يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار في سجين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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَآءَ الْضَالِّنَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ